بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نزرا إنما توعدون لواقع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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً ثُرَاتًا غَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَّقُ إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا إلى ظل زي ثلاث شعب لا ظليل ولا مِنَ من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم